إِاأَزَلنا إلَكَن كتابَابَِالحَقِّ قَعَبُود اللله مُخرِ صََّهُ الددينين إِازَلن إلَيكَن كتابَر الحَفِ قَبُِ اللَّ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أنا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لا يهدي من هو كاذب كذاب ان لا يهدي من هو لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصتق ما يخلق ما لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصتق ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار رب هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق يكور على النهار ويكور النهار على الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 خلَقَكُم مِن نَكْس وَاشِدَتثُمَّ جَعللَ منْه زَووجَهَا خَلََكُم من وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ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 هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِن تَصْرِفُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ إِن تَصْرِفُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرَ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرَ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 وَإذاَا مَسَّل إِ سَ نَظُبٌّ دَرََّّهُ مُنيِييبًا إلَْ وَإذاَا مَسْل إِ سََظُبّ دَرََّّهُ مُنييبًا إليْثَُّ إِذَا خَوَّْلَهُ نِعَّةَم مِنْهُ نَنسَمَا ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه مِن قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله نسي ما كان يدعو إليه من قَدْ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِتُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ قُلْ تَمَتَّعْ بِتُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا, ساجدا وقائما يحذر الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 إِلَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِلَّهِي نَأْحَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وأرض الله واسعا إنما, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا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 خَاتَمَ إِنَّ أَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ تَعْبُدُونَ مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ سَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُ م تَوْوقهم غُلَل مًِا النَّار وَمِ تَحم غُلَلَهُ مثقهم غُلَل مًِا النَّار وَنِ تَشتهغُلَ ذَلِكي وخَوفُ اللهُ ب يا عباد فتقون يا عباد فتقون والذين اجتنابوا الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشرا والذين اجتنابوا الطاغوت ان يعبدوها وانا فَبَشِّرْ عِبَادًا فَبَشِّرْ عِبَادًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْدِمُ مَنْ فِي النَّارِ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لكنك الذي ت قَْرََّهُم لَهُم غرَف م فَووقِهَا غورَة مدية غورَةُ م بنةٌ تَجرم تَشْنِه الأهام غورَة مدنيةةٌ تجرينِ تَشْنِه الأنه تجري وَعددَ الله لا يُخْلِفُ اللههُ المعَادَم وَعَدَ اللَّهُ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حطاما ثم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَافْتِرَاءً لِأُولِ الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَافْتِرَاءً لِأُولِ الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ من ربه افن شرح الله صدره للاسلام فَهُوَ على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين أولئك بَارَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تُمَتِّلِن جلودهم, جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَئِن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا لَهُ مِن نَّادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَلَا يَسْتَغِيثُ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ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 كذّب الذين من قدرهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فآذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فآذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كل مثل لعلهم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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل الله مثلا شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ورجل ان سلم للرجل هل يستويان مثلان الحمد لله بل اذكرهم لا يعلمون الحمد لله لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون انك ميت يوم القيامه عند ربكم تختصمون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه فَأَنَا أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم فَأُولَئِكَ عِبَادُ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ مَا عَمِلُوا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَي يُقْللِلهُ فَمَالَهُ مِنْهادَ وَمَيْ يُقْلِل لللهُ قَملَهُ مِنْهادَ وَمَ يَهدِ الَّهُ فَمَالَهُ مُِّظِل اليس الله بعزيز انتقام اليس الله بعزيز انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله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 لا تدعوني دون الله ان ارادني الله بضرر هل هنك شفا تغضض او ارادني برحمه هل هن ممسك رحمته او ارادني برحمه هل قل الله قل الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وَيَحِلُّ عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ, فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ومن ضلت انما يضل عليها وما انت عليه ان بوكيل وما الله يتوفى الان فسحين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الان فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسف التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ايुम كي كلذي قضى عليها الموت ويبصل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان ذلك لآيات لقوم يتفكرون أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 قُلَِّهُمَّ قل فَطِرَ السَّلاواتِ وَالأَبْضِ عَمَ الغَيْبِ والالشَّهادَتِأَ تتتحكُ بَيين عذادِكأَ تتتحكُم بَيْ عبادِكَ, عبادك فِي مَا كانَوا فِيهِ يَختْتَلِفُ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 وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّا كَسَبُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَئِنْ رَحِمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَاهُ نِعْمَةً منا قال انما اعطيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون بل هي فتنه لا يعلمون قَدِ قَاهَّينَ مِ قَدِإِمتَمَا أَغْنَا عَنهُم م كانَوا يَسبون قَدِقَالَهَّينَ ل فأَصَابَهُمسيَئةُ مَا كَسَبوا فَأَفَادَهُم سَئةُ مَا كَسَبُ وََّينَ ظَلَُ مِنْهاءُ لِ سَصيبهُم سَئاتُ مَا كَسَبُ وَماهُ بمُعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم فيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن ان الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والل عبَاد الذيينَ سَف عَأَافُسهِم لا تَقنَق مِ الرَّحمَةِ الن والل عبَاد الذين أَف عَأَافُسم ل تَقنَقُ ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب واتبعوا احسن من من العذاب مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أَوْ تقول لو أن اللهَّ دَانِي لَكُ مِنَ المُتقين أَو أن اللهَّ داَان لَكُُ مِن المَُّقين او تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فاكون من المحسنين او تقول حين ترى العذاب من المحسنين ل قد ج أتكياتتي فَكَذذبتَ بِهَا وَستَتْضَغْتَ وَكُ تَمِنكافِرين ل وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى اليس في جهنم مملكه للمتكبرين ويونج الله الذين اتقوا بمفازتهم وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيم له مقاليد السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني و ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 وَماَا قَدرُ اللهَّه حَقَّّ قَدْرِهِ وَالْأَرضضُ جًَا قَبضَتهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والالسَّمواتُ مَقُةُ بِيَمِينه وَماَا قَدر الله حَقَّ قَدْرِه وَالْأَضُّ جِيًا قَذَبَتُ يَوْمَ الْقامَةِ والالسَّمواتُ مَقِيةُ بَمينه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 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بالنبيين والشهداء بِينَ وَالشّوهجَاءِ وَقُضَ بَنَهُ بِالحَقِ وَهُم لا يُظلَمُون وَج أَدَِّدِينَ وَالشّهداءِ وَقُضَ دَنَهُ بِالحَقِ وَهُم لا يُظْلَُون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 حَتَّ إ جَأُهَا قُتِ حَتْ أَبُابُهَا وَقَا لَم قَلَتُهَا أَلَم يَأتِكُمْ رُصُلم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 م يَثْلونَ عَلَكُمْ آياتاتِ رَبِّكُم وَيُ بِرُونَكُمْ لقَا يَمِكُمْ هذا قالوا بَل وَ حَققَت كلَِمَةُ العذاابِ علىكَافِرين قالوا بَل وَلَ حَققَتْ كلَِمَةُ العذاذِ علىككرِرين فيل دخلوا أَبوابجَهًاَّ جهنم خالدين فيها فبئس وَالمُتَكّرين المتكبرين وَصِيفًا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَصِيفًا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ حتىَتَّ إِذَا جَاءُهَا وَبُتِ حَتْأَبْابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَلَتُهَا سَلَُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَلََتُهَا سَلَُ عَلَيْكُمْ قِبتُمْ فَدُخُلُهَا خَالِدِين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خاربين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتذوق من الجنة حيث لا شاء فنعمة اجر العاملين, فنعم أجر العاملين وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ديما لكون هذه التلاوه من موقع الله